المؤمن ونفذ كرم المكتوب وقضينا عن المتين اشف الضال ومن ضل المسلمين اشف الضال ومن ضل المسلمين وابحم موتانا جمع فِلْهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَارْفَعْ عَنْهُمْ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ عَنْهُمْ وَأَطْعِمْهُمُ الْمَاءَ السَّلْجَ وَالْبَرَدَ وَنَقِّهِمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَالْحَمْدَ اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ إِذَا صِلْنَا إِلَى مَصَارٍ لِنَائِمٍ تَحْتَ الْجَنَادِ وَالْتُوَابِ وَحْدَنَا اللَّهُمَّ أَنِسْ وَحْشَتَنَا فِي الْمُحْضُر وَأَنِنَا يَمْلَعُ الْعُضْوُ وَالْنُشُورُ اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم ضعفهم اللهم أنت نصيرهم وأنت عقيدهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين ودمر الأعداء بحوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم نصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك تابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمةنا وولاة أمورنا وصرح فضيما لنا بحفظك، اللهم رفق لهداك وجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطار. التي تكله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والعكرار اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم ربنا عزجان اللهم لك منا وتقدس تسمع لا يرد ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم اعد المسجد الاقصى في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 اللهم أعتذ رقابنا ورقاب والدينا وأزواتنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحابنا ومن أوصانا في دعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافى وبك منك لا نخصي ثنان عليك ولو حرصنا أنت كما أغنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين